ف إ ن ا ان أ ت ي ن ا ببيت أ و بيتين فيها الدفاع عن النبي لا يظهر المعنى جلي إ ل ا إ ذ ا ذكر الذي قبله والذي بعده و ل أ د ل ل فيها على أ ن أ ب ا طالب كان لا يكذب النبي في دينه ولكنه لم يتبعه ولحكمة بالظواهر الله لا طالب لم كان إيمانه أمرنا نحكم أرادها أن ندري بالشهادتين إن ينطق يخفي فأبو ولكنه كان يقر بدين النبي ويعلم أ ن ه صادق فيما قال أ ب و طالب أ ب ي ا ت منها خليلي ما أ ذ ن ي ل أ و ل عازل بصغواء في حق ولا عند باطل ي خليلي إ ن ا ل ر أ ي ليس بشركه ولا نهنه عند ا ل أ م و ر البلابلي ولما ر أ ي ت القوم لا ود عندهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا ب ا ل ع د ا و ة و ا ل أ ذ ى وقد طاوعوا امر العدول المزايل صبرت لهم نفسي بسمراء س م ح ة و أ ب ي ض عضب من تراث المقاول المقاول لقب للملوك في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أعوذ أو طاعن علينا بسوء برب بباطلي الناس كل ملح من وثور أي جبل ث ومن ر وثور و أ ر س ى سبيرا مكانه وراق لبر في حراء ونازلي أ ي كان النبي يصعد إ ل ي ه للتعبد وراق لبر في حراء ونازلي وبالبيت حق البيت من بطن م ك ة وبالله إ ن الله ليس بغافلي انظروا إ ل ى هذه الكلمات التي تدل على إ ي م ا ن محشو في الصدر كذبتم بكل ما اقسم اقسم بالله وبغار حراء الذي نزل به الوحي وبالبيت الذي بناه ابراهيم وبالرسول الذي كان يصعد للبر وينزل يقول بعد ذلك كذبتم اي بكل ما اقسم كذبتم وبيت الله نبزى محمدا نبزى معناها نسلب ونغلب عليه أ ي لن يسلب منا محمد ونغلب عليه كذبتم وبيت الله نبزى محمدا ولما نطاع حوله ونناضلي ونسلمه متى نسلمه إ ل ي ك م ونسلمه حتى نصرع حوله أ ي نقتل جميعا ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل وينهض قوم في الحديد إ ل ي ك م نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل و إ ن ا لعمر الله إن بدى ان أرى أو إ جد ما أ ر ى لتلتبسن اسيافنا ب ا ل أ م ا ث ل ب ك ف ي ف ة مثل ا ل شهاب سميدع أ خ ا ث ق ة ح ا م ل ح ق ي ق ه باسلي وما ترك قوم لا أ ب لك سيدا أ ي ماذا تقولون في قوم يتركون سيدهم لا أ ب لك ك ل م ة تقال للتودد والتحبب أ ي ك أ ن ك م لا آ ب ا ء لكم عدمتم آ ب ا ء ك م ماذا تقولون في قوم ي س ل م و ن سيدهم وما ترك قوم لا أ ب ل ك سيدا يحوط الزمار غير ذرب مواكلي و أ ب ي ض يذكرهم برسول الله ومكانته يوما و أ ب ي ض أ ي النبي صلى الله عليه وسلم كان أ ز ه ى قومه لونا و أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه ولقد ذكرنا لكم أ ن أ ب ا طالب استسقى به يوما لقريش وأبيض بوجهه يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل يوم استسقى النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة بعد ا ل ه ج ر ة عندما طلب منه أ ص ح ا ب ه وقد أ ج د ب الحال عليهم فدعا في موقع مسجده ثم تجمع السحاب من هنا وهناك وارعدت وابرقت وامطرت حتى سال الماء ديانا جلس صلى الله عليه وسلم على ي ه وسلم ل ع منبره وهو يبتسم وجهه ي ت ه ل ل قال وددت ان ابا طالب حيا ليرى ابيض يستسقى الغمام بوجهه و أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل يلوذ به الهلاك من آ ل هاشم فهم عنده في ن ع م ة وفواضل ونحن صميم من ذؤابه هاشم و آ ل قصي في الخطوب ا ل أ و ا ئ ل فكل صديق وابن أ خ ت نعده لعمري وجدنا غبه غير طائل ش ت ي م ة لقريش لعمري لقد كلفت وجدا ب أ ح م د واخوته د ع ب المحب المواصل حدب على الشيء اي انحنى عليه و ح م ى حدبت بنفسي و ن ه ودافعت ح م ي ت ه و عنه بالذرى والكلاكل ي لو لم اجد الا ان احميه بظهري وصدري اي ق ط ع ا ل ذراعي ولم يبق لي سلاحا ادافع عنه بظهري ا ل ذ ر ة والظهر والكلاكل الصدر دافعت عنه ب ا ل ذ ر ة والكلاكل علمت قريش أ ن أ ب ا طالب لا يسلم محمدا ابدا فشددوا حصارهم حتى دام ثلاث سنوات أ م ا صدى هذه ا ل ق ص ي د ة وماذا كان من موضوع الارضه أ أظهر ر ض وكيف ل صلى الله عليه وسلم لهم معجزة دون أن يطلبوها لا يتسع له المقام ن دون أن ن ب ي يتسع معجزة ع ل في خطبة قادمة أدعوه وأنتم انتهى بنا الحديث في الحديث الماضية خطبة بإجابة بنا قادمة موقنون انتهى جمعتنا أدعوه ولقد وأنتم بعد إ س ل ا م أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب فيجوز لنا إ ط ل ا ق هذا اللقب عليه من ا ل آ ن ف إ ن ا ل أ م و ر بخواتيمها فقد ختم له وهو أ م ي ر للمؤمنين ف ب إ س ل ا م عمر بن الخطاب رضي الله ت عنه ا ل ى ع ضاقت ض ا ئ ق ة قريش وعلموا ان امر النبي صلى الله عليه وسلم يزداد خ ط و ر ة يوما بعد يوم فقاموا بتلك ا ل م ق ا ط ع ة التي أ ش ر ن ا إ ل ي ه ا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة وهي ك ت ا ب ة ص ح ي ف ة أ و و ث ي ق ة يضعون فيها بنود م ق ا ط ع ة لمحمد صلى الله عليه وسلم و أ ب ي طالب وكل من والاهم من بني هاشم أ و غيرهم وسميت ق ط ي ع ة قريش لبني هاشم وقلنا ب أ ن أ ب ا طالب كان قد حاط النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اوتي ودافع عنه ولم يسلمه لشيء يكره لذلك اعتبروه داخلا معه في ا ل م ق ا ط ع ة مع أ ن أ ب ا طالب لم يتبع ا ل إ س ل ا م وكذلك انحاز إ ل ى محمد صلى الله عليه وسلم أ ي إ ل ى رسول الله في عرفنا انحاز جميع بني هاشم مسلمهم وكافرهم على السواء ثم انحاز إ ل ي ه م أ ي ض ا بنو المطلب والمطلب هو شقيق هاشم وكلاهما ابنا عبد مناف ف أ ي ض ا انحاز ب ن المطلب أ ي ب ن عمومتهم مع أ ن لعبد مناف أ ر ب ع أ و ل ا د فعبد الدار وعبد شمس وعبد مناف وهاشم والمطلب وهاشم فهاشم والمطلب ك ا ن شيئا واحدا فانحازا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ا عبد الدار و أ م ا عبد شمس فهذان بطنان ي كانا مع قريش مع أ ن الجد واحد لذلك ف جاء فيما بعد مشرعا نبينا صلى عليه ربنا عندما فرض الله له خمس الفيء من الغنائم جعله لبني المطلب وبني هاشم ولم يجعله ل أ ح د من بني عبد شمس أ و بني عبد الدار وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بنو هاشم و ب ن المطلب شيء واحد وشبك بيديه هكذا شيء واحد في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م فكان لهم خمس ما فرض الله لرسوله صلى الله عليه وسلم المسمى بخمس ذوي القربى وحرمت عليهم ا ل ز ك ا ة لانحيازهم في شعب أ ب ي طالب قبل أ ن يدخلوا ا ل إ س ل ا م يعني نصروه و إ ن كانوا على غير إ س ل ا م ف أ ص ب ح و ا شيئا واحدا في ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل إ س ل ا م وقلنا ب أ ن هذا الحصار طالب حتى قال أ ب و طالب قصيدة تعرضنا لبعض منها في جمعتنا الماضيه ة جعل ع ألوانا فيها من ش ر ذكر مكانته و م ك ا ن ة الهواشم في قريش ل أ ن قريشا جدها واحد وهي بطون وقريش هو قصي وهو الذي جمع آ ل إ س م ا ع ي ل في م ك ة بعد أ ن تفرقوا ف ل أ ن ه كان بعيدا سمي قصي و ل أ ن ه جمعهم سمي قريشا فذكر ابو طالب في قصيدته م ك ا ن ة الهواشم من قريش أ ن ه م صميم ذ ؤ ا ب ة قريش و ا ل ذ ؤ ا ب ة ب ا ل أ ص ل معنى الشعر المظفر و ل أ ن ه ا تنزل من أ ع ل ى ا ل ر أ س وتكون بين الكتفين فهي صميم ما في ا ل ر أ س استعيرت لقبا لمن كان هو ر أ س قومه وصميم نسبهم فبن هاشم ذ ؤ ا ب ة قوصي وقوصي ذ ؤ ا ب ة العرب ل أ ن ه م من نسل إ س م ا ع ي ل إ ذ ا فبنوا هاشم هم خ ل ا ص ة العرب وقد جاءت ا ل أ ح ا د ي ث في مدح ذلك و إ ق ر ا ر ه فيما بعد اختار الله من الخلق العرب واختار من العرب قريشا واختار من قريشا بني هاشم واختار منهم النبي صلى الله عليه وسلم فهو خيار من خيار من خيار فذكر أ ب و طالب هذه ا ل م ك ا ن ة حتى من كان قد أ ع م ا ه الحقد عنها يذكره بها وذكر فضلهم على الحجيج وبيت الله فهم أ ه ل ا ل ر ف ا د ة والسقايه وذكرهم بالعداوات ا ل ق د ي م ة و أ ن الهواشم ة أ ه ل لكل ب ط و ل ة إ ذ ا ما قضى ا ل أ م ر إ ل ى تلك ا ل ع د ا و ة ف ت ا ر ة يذكرهم بمكانته وفضله و ت ا ر ة يذكرهم بالماضي ويسترحم الرحم ة بينهم ثم يعرض بهم ثم يذكر ب أ ن ه م على هذا لن ي س ل م ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لشيء يكرهه حتى ولو فنوا عن ب ك ر ة أ ب ي ه م وبيت القصيد في كل تلك ا ل ق ص ي د ة قول أ ب ي طالب فما ترك قوم لا أبلك س يقول د ا الزمار مائلي يحوط غير ذرب مائلي يقول يا أ ي ه ا العقلاء يا من عنده عقل ومنصف يا من له ذوق ونظر ماذا تقولون في قوم يسلم سيدهم وكبيرهم وشريفهم وخيرهم الصادق ا ل أ م ي ن يسلموه ل أ ذ ن وهم ينظرون عليه وهو يحوط الزمار أ ي خير من كان فيهم ل ا ذ ر ب مائل عن الحق عن لا ذرب ولا مائل ما قولك فيهم أ ل ي س ت سبه و س ق ا ط ة ب أ ن يسلم قوم عميدهم وسيدهم دونما ذنب اقترف وذكرهم بفضله أ ي بالنبي صلى الله عليه وسلم بفضله في تقربهم جميعا به إ ل ى الله في ضيقهم قال و أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه عندما استسقى أ ب و طالب ل م ك ة وقد أ ج د ب ت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالته خرج أ ب و طالب إ ل ي ه م بالنبي يحمله ويطوف به ثم يلوذ به ب ا ل ك ع ب ة ويستسقي به متقربا إ ل ى الله ف أ م ط ر وقريش تشهد يذكرهم بذلك قال و أ ب ي ض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى ع ص م ة ل ل أ ر ا م ل من متى أسلمه كان هذا وصفه ل إ ي ك م قال ونسلمه حتى نصرع حوله أ ي نقتل ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائب ان يبقى الرجل ميت لا يستطيع أ ن يحمي ولده أ و زوجته عندئذ تصلون إ ل ى محمد هذه القصيدة كان لها صداها وبها القصيدة كان حديثنا في جمعتنا الماضية فإن العرب أصحاب المنطق والكلام والشعر في فإن ختم فتدبروا ب ق ص ي د ة أ ب ي طالب فكشف غ ش ا و ة عن أ ب ص ا ر ه م من هو محمد فينا الصادق ا ل أ م ي ن الذي احتكم إ ل ي ه قومه في أ ه م ق ض ي ة في حياتهم ب ا ل أ م س القريب فوضع الحجر ا ل أ س و د مكانه وعجزت أ ش ي ا خ قريش عن حل ذلك الخصام محمد الملقب بقومه بالصادق الأمين منذ نعومة محمد الذي لم يسجل عليه أ ح د في يوم من ا ل أ ي ا م منقصه لماذا يسلم إ ل ى القتل و إ ل ى الموت وهل عيب على بني هاشم أ ن ي ح و ط و ح ا ط ة السوارب المعصم رجلا مثل هذا فتفتحت عقول قريش على ما غاب عنها وقالوا لا يلام أ ب و طالب بذلك فتحركت النفوس ا ل ز ك ي ة لفضل هذا الحصار و إ ن ه ا ء تلك ا ل م ق ا ط ع ة أ م ا أ ب و طالب فقد قال وفعل قال نسلمه حتى نصرع حوله وكان يسعى لذلك كل ل ي ل ة فلقد ثبت عن علي وعم ن كانوا معه من المسلمين في الحديث الصحيح ما مضت ل ي ل ة من السنوات الثلاث مدة الا ح ص ر كانت ثلاث ما ا سنين من ن مضت ليلة ل س وابو ت الثلاث إلا و أ طالب يسهر على النبي حتى ينام ف إ ذ ا ر آ ه الناس جميعا نام في فراشه جاءه أ ب و طالب ف أ ي ق ظ ه ثم أ خ ذ ه إ ل ى فراشه هو و أ ن ا م أ ح د بني هاشم مكانه حتى من أ ر ا د غ ي ل ة لا يكون محمد ضحيتها وقبل أ ن يطلع الفجر أ ي ق ظ ه من فراشه ا ل آ خ ر ورده مكانه ك أ ن ه نام في فراشه المعروف قالوا ما ترك هذا ل ي ل ة و ا ح د ة طيل ل مدة ث ا ث سنين ذ ا كان حريصا على حمايته وفعلا قد فداه ودافع عنه بالذرى والكلاكب ولكن مضت الايام و ق ف ز ة س ر ي ع ة للاتيان بالشاهد فقط وجاء يوم بدر وكانت ا ل م ب ا ر ز ة فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على حمزه بن عبد المطلب وهو عمه وعلى ع ب ي د ا ل ل ه بن ابي ل ح ا ر ث ن ابن عبد عمه وعلى ع المطلب ل بن أبي طالب ا بن عمه أ ن يقوم هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة ل ل م ب ا ر ز ة ل ع ت ب ة و ش ي ب ة والوليد بن ع ت ب ة و ك ا المبارزة ن ت و س ن أ ت ي عليها بالتفصيل في حينها فقتل واختلف وقتل علي صاحبة واختلف عبيد الله بن الحارث حمزة صاحبة صاحبة عبيد بن مع صاحبه بضربتان جرح كل واحد منهما صاحبه ثم اجهز عبيد الله على خصمه فنقل عبيد الله جريحا في ساقه يسيل مخها وجيء به الى ا ل ع ا ر ش فاسنده النبي صلى الله عليه وسلم او بالصحيح اوسده اي وضع قدمه و س ا د ة ل ر أ س ه حتى لا ي ض ع على الرمال ا ل ح ا ر ة ف ر أ ى عبيد الله بن الحارث تدمع عينه النبي يرى عبيد الله تدمع عينه عبيد يرى تدمع فبشره ب ا ل ج ن ة فقال عبيد الله ب أ ب ي و أ م ي يا رسول الله أ ن ت والله ما ذرفت عيني جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكني ذكرت أ ب ا طالب ونحن في الحصار وقوله ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أ ب ن ا ئ ن ا والحلائل ليت أ ب ا طالب حيا ليعلم أ ن ن ا قد وفينا بذلك إ ذ ن ما قاله أ ب و طالب التزمه الهواشم وحققه الله يوما ودافعوا عنه بالذرى والكلاكر الذرى قلنا هو ذ ر و ة سنام الجمل أ ع ل ى ظهره والكلك المعظم صدره الذي إ ذ ا استراح حك به ا ل أ ر ض ولقد كان هذا من صحابي يوم أ ح د أ ل ا وهو أ ب و د ج ا ن ة جاء للنبي وقد انفض الناس عنه حين قد ذهلوا ب خ ط ة خالد بن الوليد ولم يجد ترسا يترس به عن النبي وبعد ودفاع النبي نبال لم النبي ما معه من نبال ودفاع لم يجد ما يجد يترس يجد يدافع ترسا به به عن عن أن نفذ والسهام والنبال كلها بغيتها رسول الله هدف قريش ر أ س محمد فقال أ ب و دجان إ ذ لا شيء معه يدافع به عن النبي قال ظهري لك اليوم ترسا يا رسول الله ظهري أ ب و دجان مش رجل آ ل ي مش من رجال الفضاء لا أ ب و دجان آ د م ي إ ن س ا ن مثلكم ظهره من دم ولحم وعروق قال ظهري لك اليوم ترسا يا رسول الله ف أ ح د ب بصدره وذراعيه على النبي وجعل ظهره ق ب ل ة لسهام قريش يوم أ ح د تنزل بها نبلا يتلوه نبل سهم تلوه سهم حتى زرع ظهره ك أ ن ه و ا ح ة نخيل وكلما هو نزل نبل يتألم فيه بشر فيقول آ ه ثم يعطفها بقوله ما أ ط ي ب ه اطيبها فيك يا الله ما رسول أ فيك يا رسول الله إ ذ ا حماه بالذرى والكلاكر فحقق الله على لسان أ ب ي طالب ب أ ي شيء يفتدى محمد لانه أ ن ه رمز ل د ي ل أ ن رمز ا ل ع ق ي د ة لا لجمال شخصه بل ل أ ن ه رمز هذا الدين و ا ل ع ق ي د ة و إ ذ ا نظر المسلمون هل عقيدتنا اليوم قد سلمت من هذه النبال و هل كل رمز يمثل هذا الدين في أ م ا ن و سلام فكم من س ه ا م ب غ ي ن و ظ ل م و ا ف ت ر ا ء و ت ش و ي ش تصور إ ل ى ع ق ي د ة المسلمين اليوم و إ ل ى رموز دينهم في المجتمع ف أ ي ن من يدافع عنه لا ك أ ب ي دجان و ل ك ن ب ل غ ة العصر ب ل غ ة العصر هذا مقطع ل ل ف ا ئ د ة ف ا ل س ي ر ة ل ل ت أ س ي لا للتسلي نعود الى شعب ابي طالب فحركت قصيدته كما قلنا ذوي النفوس ا ل ز ك ي ة والعقول الراجحه ة الى متى ذ الى ا ظ والمظلمة ل ل م متى هذه ا ل ق ط ي ع ة ا ل ف ا س د ة فكان ر أ س من سعى بذلك رجل يقال له هشام ا بن عمرو بن الحارث العامري ش ا م بن عمرو بن الحارث العامري وهذا كان أ خ و ا ل ه بن عبد مناف فمشى إ ل ى رجل مثله و إ ي ا ك أ ن تظن هذا الرجل أ و الذي مشى إ ل ي ه أ ك ب ر الناس سنا في قريش لا بل هم من كهولها والكهل ما ناهز الثلاثين من العمر رجل بلغ الثلاثين من عمره فهو في عنفوان شبابه مشى هشام هذا إ ل ى زهير المخزومي ابن ع ا ت ك ة بنت عبد المطلب فقال له ي اناشدك زهير أ الله لو كان أ خ و ا ل أ ب ي الحكم بن هشام أ ي أ ب ي جهل ودعوته لمقاطعتهم كما قاطعنا بن هاشم هل كان أ ب و جهل يستجيب لك قال اللهم لا قال فكيف تستجيب له و أ ن ت ترى أ خ و ا ل ك من بني هاشم ف إ ن عاتك بنت عبد المطلب إ ذ ن جميع بني عبد المطلب أ خ و ا ل زهير قال فكيف ترضى أ ن ت أ ك ل الطعام وتلبس الثياب وتبيع وتشتري و أ خ و ا ل ك من آ ل عبد المطلب هل كافي شعب أ ب ي طالب قد أ ك ل و ا اوراق الشجر لأنه كان من بنود المحاصرة أ ن تتلقف قريش كل تاجر ف ت أ خ ذ بضاعته فلا يدع مجالا لبني هاشم أ ن ي ب ي ع أ و ي ش ت ر و من أ ح د الحصار ليس حصار ممنوع الخروج من الشعب لا وقريش لم تلجئ الهواشم إ ل ى الشعب لا بل كتبوا ص ح ي ف ة فيها بنود م ق ا ط ع ة لا نبيعهم لا نشتري منهم لا نزوجهم لا نتزوج منهم لا نجالسهم ولا يجالسوننا لا ن ش افراح ر ك ه م ولا اتراح م ق ا ط ع ة والذي دعا الى الشعب ابو طالب بنفسه دعا قومه الى شعبه والشعب هو الطريق الواسع الوادي بين جبلين وشعب ابي طالب كان بطن الصفا اي جبل الصفا عند المسعى إذا خرجت من هذا وانت تسير في طريقك من جهات أبواب حتى تأتي وليشدوا ا ل صلى الله عليه وسلم الحجون حتى هذا تأتي مقبرة ع الشعاب الكعبة ب أبي طالب كان أقرب كان إلى ف ع شعبه تجمعا ا ه م إلى ل س ي غنيهم فقيرهم وليشد أ ز ر بعضهم بعضا ويقطعوا الاحتكاك والتماس بمن يستفزهم من قريش إ ذ ن ليس حصار عسكري حصار اقتصادي حصار اجتماعي فكان أ ب و لهب هو الوحيد من بني هاشم من بني عبد المطلب من أ و ل ا د عبد المطلب الذي كان مع قريش ليس بشعبا ا ل ع ا د إ خ و ت ه و أ ق ا ر ب ه ومالا قريش عليهم كان يتلقى التجار ف ي س أ ل الرجل عن سلعته ف إ ذ ا قال بدينار قال هاك دينارين و أ ع ط ن ه ا كلها و إ ن بقي معك شيئا لا تبعه ل أ ه ل الشعب ذاك وتعال أ خ ذ ه أ ن ا ب ث ل ا ث ة أ ض ع ا ف ه هكذا كان ابو لهب يفعل ولكن الله قد كافاه فذكره باسمه بنص ق ر آ ن و س و ر ة حملت اسمه س و ر ة تبت تبت يدا أ ب ي لهب وتب إ ذ ا لم تغنه ا ل ق ر ا ب ة ل أ ن ه خالف ا ل ع ق ي د ة هذا الشعب الذي طال الحصار به اقتصاديا جعل الهواشم ومن معهم ي أ ك ل و ن أ و ر ا ق الشجر والنبات البري حتى جفت جلودهم ومات عدد منهم ضعفا وهم في ذلك الشعب فقال هشام صاحبنا هذا لزهير ا ل م خ ز م ي ابن ع ا ت ك إ ذ ن كيف ترضى أ ن تعيش هذه ا ل ع ي ش ة و أ خ و ا ل ك يهلكون جوعا قال ويلك يا هشام لقد حركت في شيئا ولكني رجل واحد فماذا أ ص م ع قال قد وجدت آ خ ر ابغي قال قال قال أنا ا من؟ معك قال ابغي لنا ثالثا فالخير في ا ل ج م ا ع ة فسعوا إ ل ى ثالث ورابع وخامس ممن يانسون فيهم ر ج ا ح ة العقل و ط ه ا ر ة النفس ف أ ص ب ح و ا خ م س ة وكلهم شباب فاجتمعوا ليلا عند خطم الحجون وخطم الحجون الخطم ح ج و ن ا ل م أ خ و د من الخطام أ ي فم الجبل جبل الحجون الذي هو في منتهى الشعب فاجتمعوا عند خطم الحجون حتى يكونوا بعيدين عن أ ن د ي ة قريش وحتى لا يعلم أ ح د بتدبيرهم فاتفقوا على أ ن يغدوا صباحا إ ل ى ا ل ك ع ب ة ف ي ب د أ ا ل أ م ر زهير ل أ ن ه أ ق ر ب الناس إ ل ى الهواشم فهو ابن ع ا ت ك ة جده عبد المطلب أ ن ي أ ت ي زهير فيطوف ثم ي ب د أ هو الحديث و ي ث ن عليه وتمت ا ل خ ط ة فكيف كان اشرق النهار وقريش في انديتها كما قلنا اذا اشرق النهار غدا و جميعا فطافوا بالبيت وجلسوا بانديتهم قبل ان ترتفع الشمس وتحمى الظهيره قريش ا فجاء زهير وعليه حلة والحلة ازار زهير وعليه ورداء من لون حلة واحد من و ك أ ن ه عرفا عند العرب أ ن ه إ ذ ا أ ر ا د أ ن يقف موقفا مناسبا يلبس ح ل ة قل ب د ل ة المراسيم ب ل غ ة العصر فلبس ح ل ة وجاء إ ل ى البيت فطاف سبعا ولم يجلس في ناديه بل وقف بين ا ل أ ن د ي ه جميعا ونادى ب أ ع ل ى صوته يا معشر قريش إ ل ى متى هذه ا ل م ق ا ط ع ة ا ل ظ ا ل م ة لبني هاشم وبني المطلب وبني هاشم ك فقام نأكل ونلبس وبنوا عمنا وأخوالنا يجدون أ هلك لا يجدون إلا ر ل الصحراء والله لا أجلس ش ج ر ونبات في ك ابو ن حتى الصحيفة تشق فقام هذه أ جهل وقال كذبت و أ ي م الله لا تشق فلقد اتفق عليها اشياخ قريش فقام هشام صاحب ا ل م ش و ر ة ا ل أ و ل ى وهو ابن عمرو بن الحارث العامري وقال ل أ ب ي جهل أ ن ت أ ك ذ ب والله لتشقن فما رضيناها حين كتبت ليس كل من كان في قريش رضيها ولا يعني أ ن كل من وقع عليها يمثل الجميع قال نحن ما رضيناها حين كتبت فهي ص ح ي ف ة أ و و ث ي ق ة ق ا ط ع ة ظ ا ل م ة لا تتفق مع مكارم ا ل أ خ ل ا ق فقام س الرابع س وسنى وقام عليه ل ا و س ن ى على قولهم جميعا فقال أ ب و جهل هذا أ م ر دبر بليل يعني لم تتفقوا ا ل آ ن ص د ف ة إ ن م ا أ ن ت م قد أ ب ر م ت م هذا ا ل أ م ر ليلا وقام القوم يغالطون بعضهم بعضا حتى رجحت ك ف ة المؤيدين ل إ ن ه ا ء هذه ا ل م ق ا ط ع ة وقبل أ ن يدخلوا إ ل ى جوف ا ل ك ع ب ة ل إ خ ر ا ج ه ا وتمزيقها وقد سل ا ل خ م س ة الشباب سيوفهم قائلين لا نجلس حتى نقطعها أ و نقطع أ و ص ا ل قريش وفي وقد وهو أو في يقبل نيابة أبي النبي عليه يجري نادي قريش أخبرهم تلك الليلة هذا أخبرهم له أخبرهم الخضم العباس المطلب طالب لا بما اتمر الناس ما علم تلك بن عبد عن وهو يسمر معهم في الشعب أ ن يا عم يا أ ب ا طالب لا عليك لقد أ ن ه ى الله ظلم قومك قال وكيف ذاك قال لقد ص ل ت الله ا ل أ ر ض و ا ل أ ر ض د و د ة التي ت أ ك ل الورق والخشب وتعبث في أ س ا س البيوت قال ص ل ت الله ا ل أ ر ض على صحيفتهم ف أ ك ل ت ه ا فلم ي ب قال ف ي ه إ ا ق و ل ه من أو كتابتهم باسمك اللهم إ ذ اخبرك ل ل ظلمهم ه وقطعتهم ولا يبقى إلا ما يكون باسم أ بهذا قال الله قال ربك الذي يوحي إ ل ي ك قال نعم قال أ ن ت صادق فوالله ما يدخل عليك أ ح د وما عهدنا عليك كذبا والله يا ابن أخي لئن كان ما تقول وابت قريش انهاء هذه المقاطعه ليكونن لي ولهم يوما فارسل العباس ليخبرهم حتى يستوثقوا ويردوا الخبر إ ل ى ابي طالب فوجد القوم على إ ش ك ا ل ه م فقال مهلكم يا قوم لقد اخبرنا الصادق الامين بان الله قد سلط الارض على صحيفتكم ف أ ك ل ت ما فيها من ظلم وجور ولم يبق فيها إ ل ا باسمك اللهم ف إ ن كان القول ما قاله محمد فما ر أ ي ك م فهرعوا إ ل ى ا ل ك ع ب ة وفتحوا بابها و أ خ ر ج و ا ذلك الغلاف الذي فيه ا ل ص ح ي ف ة وفضوا خاتمها وجدوها كما وضعوها م خ ت و م ة لم يعبث بها أ ح د ثلاث سنوات فضوا عنها الخاتم فوجدوا ا ل أ ر ض ه م ت ع ل ق ة ببقيتها وقد أ ك ل ت كل ما فيها وتركت في ر أ س ا ل ص ح ي ف ة باسمك اللهم كما أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد هناك د ا ع ي ة لشقها ولا لتقطيعها لقد قطعها الله وجعلها روث دوده ة ومع ذلك قد أخبروا و ذلك قبل قد أن ي ف ت ح ا وعندما رأوا كما قال العباس نقلا عن لسان النبي قالوا هذا سحر ابن عن أخيكم سحر سحر إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فانتهت ا ل م ق ا ط ع ة وخرج بنو هاشم من شعبهم إ ل ى حياتهم ا ل ط ب ي ع ي ة وعادوا كما كانوا ولكن الخلاف قائم بينهم وبين قريش فجبر الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم اثر هذا الخروج ب أ ن وفد إ ل ي ه رهط والرهط ما فوق ا ل ع ش ر ة ودون الثلاثين وفد رهط من نصارى نجران ب إ ش ا ر ة من الحبشي النجاشي ح ب ش ي ا ل في ا ل ح ب ش ة ليستطلعوا خبر هذا النبي ف إ ن وجدوا صفاته التي عندهم آ م ن و ا به فجاء القوم وجلسوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أ ن سمعوا منه ا ل ق ر آ ن و ر أ و ا صفاته وقبل أ ن يقوموا من مجلسهم أ و يتشاوروا أ ع ل ن و ا إ س ل ا م ه م في جلستهم وشهدوا أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا رسول الله فبلغ الخبر إ ل ى أ ب ي جهل فجاء يجري وقال للقوم على م ل أ صدق رسول الله صلى الله سلم حين يقول إ ذ ا لم تستح ي فاصنع ما شئت لا يعرف القوم يعرف وهم من غير م ك ة ووفد يعتبرون ضيفا على مكه قال لهم دون سابق معرفه او انذار قال ما راينا أ ي ن احمق ركبا منكم ما ر أ احمق منكم ركبا, ركبا اوفدكم قومكم لترتادوا لهم الخبر فاسلمتم عن بكره ابيكم ولم تطمئنوا الى قول فقال له سيدهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أ ي سيد القوم فلكل قوم سيد ولكل ركب أ م ي ر أمير الركب قال ل أ ب ي جهل سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين لنا ما نحن عليه ولكم ما أ ن ت م عليه هم به يؤمنون ل أ ن ه مذكور في كتبهم يعرفونه كما يعرفون أ ب ن ا ء ه م الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب من قبله هم به يؤمنون و إ ذ ا يتلى عليهم قالوا آ م ن ا به إ ن ه الحق من ربنا إ ن ا كنا من قبله مسلمين أ و ل ئ ك يؤتون أ ج ر ه م مرتين ل إ ي م ا ن ه م ب ش ر ي ع ة المسيح و ل إ ي م ا ن ه م ا ل آ ن ب ش ر ي ع ة محمد أ م ا الدين فهو واحد أ و ل ئ ك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنه السيئه اي لا يجهلون رد على س ي ئ ة أ ب ي جهل بقول ا ل حسن ومما ي السيئة د ر و و ن بالحسنة رزقناهم ينفقون كل إ ن ا ء بالذي فيه ينضحوا رزقناهم إ ي م ا ن ا ومكارم أ خ ل ا ق فانفقوا منها و إ ذ ا سمعوا اللغو ليس ا ل إ ن ف ا ق بالمال فقط بل المتكلم منفق والذي يعامل الناس ينفق ف ا ل إ ن ف ا ق بالعمل والقول والمال ومما رزقناهم ينفقون و إ ذ ا سمعوا اللغو أ ع ر ض و ا عنه وقالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ا ل ك ل م ة التي نطق بها أ م ي ر النصارى أ ن ز ل ه ا الله آ ي ة في ا ل ق ر آ ن الكريم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ا ت تثبت إ ي م ا ن ذلك الركب وتصطر قولهم وتواسي النبي صلى الله عليه وسلم في عمه إ ذ كان يلح على أ ب ي طالب أ ن يعلن إ س ل ا م ه ل أ ن ه واثق من أ ن ه يكتم إ ي م ا ن ا ولكن أ ب ا طالب لم يفعل ذلك ف أ ن ز ل الله دفاعا عن النبي في عقيدته و أ ن هذا الدين ليس هو ترتيب أ و حزب أ و ت ك ت ي ق القبائلي وفد من نجران لا يعرفون محمد ولا يعرفهم أ ق ب ل و ا ولما يوجد عندهم من علم في كتابهم آ م ن اذن إ النبي لا يدعو إ ل ى دينه هذا من يحب إ ن ك لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء والضمير عائد على من يشاء ا ل ه د ا ي ة أ ي من أ ر ا د ا ل ه د ا ي ة سهلها الله له ولو كان ا ل أ م ر بيدك لادخلت في هذا الدين عمك من اليوم ا ل أ و ل ف ا ن ص ر ف ا ل ق و م مؤمنون وما زالت قريش تنظر ماذا يكون من أ م ر هذا النبي والدين فبلغهم أ ن أ ب ا طالب قد ثقل وثقل أ ي اشتد به المرض حتى أ ل ز م ه الفراش فهو في حال الاحتضار فقال أ ب و جهل شيطان هذه ا ل أ م ة و ش ي ط ا ن هذه ا ل أ م ة في زمانه أ م ا اليوم فلعلك تخرج من كل ع ش ر ة شيطانا نعم نسبة عشرة بالمئة فشيطان هذه ا ل أ م ة في ذلك الزمن قال ل م ش ي خ ة قريش وإذا قلنا مشيخة قريش مشيخة فهم ع ت ب ة و ش ي ب ة ا بن ر ب ي ع ة و أ ب و سفيان و أ م ي ه بن خلف ومعهم أ ب و جهل هذه م ش ي خ ة قريش فقال ل م ش ي خ ة قريش قوموا بنا إ ل ى أ ب ي طالب ف و ل ا ت إ ن ه ل ك ومحمد على ما هو عليه بقي أبو عليه كل الهواشم على ما عليه أبو طالب ما فحضروا وقالوا لابي طالب قد نزل بك ما ترى ونخشى أ ن تكون ا ل أ ي ا م بيننا وبين ابن أ خ ي ك خذ لنا منه وخذ له منا قبل أ ن ترحل تموت و أ ن ت مطمئن على ابن أ خ ي ك ف أ ر س ل أ ب و طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد يا ابن أ خ ي هؤلاء أ ش ر ا ف قومك وقد حضروا لما علموا ما نزل بي و أ ن ا أ ر ي د أ ن أ ر ح ل عن هذه الدنيا و أ ن ا مطمئن إ ل ى صلح يكون بينكم فقومك يعرضون عليك أ ن آ خ ذ لهم منك و آ خ ذ لك منهم حتى يتم الصلح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعطوني ك ل م ة و ا ح د ة لا غيرها وغاب عن أ ب ي جهل ل أ ن ه شيطان غاب عنه ما يريد النبي فظنها ك ل م ة أ ي ك ل م ة فقال نعم و أ ب ي ك خذ عشر كلمات قال لا أ ر ي د منكم ك ل م ة و ا ح د ة فقط يكون عليها الصلح قال وما هي قال ق و ل لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه الا الله فقام ابو جهل وقامت مشيخه قريش كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره نفروا من مجلسهم وقال ابو جهل والله يا قوم ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا فقوموا ودعوه على دينه ولكم دينكم فقام القوم فقال ابو طالب وقد المه ذلك ونظر في وجه النبي والله يا ابن أ خ ي ما طلبت منهم شحطا والشحط في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة الشيء البعيد الذي يصعب تناوله أ و الوصول إ ل ي ه ما طلبت منهم شحطا ك ل م ة و ا ح د ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن ف أ ن ت يا عم قلها قلها تستحق بها ش ف ا ع ة ي و م ا ل ق ي ا م ة ولم يثبت أ ن أ ب ا طالب قالها بلسانه علنا و ه ن ا ك أ ق و ا ل في أ ب ي طالب أ ن ه آ م ن أ م لم يؤمن لا يتسع المقام ل إ ي ر ا د ه ا ل أ ن سنورد أ د ل ة هؤلاء و أ د ل ة هؤلاء وما نزل من آ ي ة ثم نقول ما نطمئن اليه المقام لا يتسع إ ل ى هذا أ م ا لعلنا لا نعيش إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة فنقول المحكوم به ع ل ا ن ي ة أ ن أ ب ا طالب لم يعلن إ س ل ا م ه قبل الموت لم يقل لا إ ل ه إ ل ا الله ع ل ا ن ي ة ومات أ ب و طالب في اليوم نفسه وشيع إ ل ى م ق ب ر ة قريش التي هي عند الحجون المسماه م ق ب ر ة خ د ي ج ة فيما بعد ل أ ن أ و ل مؤمن دفن بها خ د ي ج ة بنت خويلد أ م المؤمنين وما هي إ ل ا أ ي ا م حتى ماتت خديجه ة أ ي ض م ت أ ث ر ة ب آ ل ا م الشعب و ا ل م ق ا ط ع ة على أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل أ ن بين وفاتهما و أ ي ه م ا كان قبل ا ل آ خ ر لا يضر فبعض كتب ا ل س ي ر ة تقدم و ف ا ة خ د ي ج ة وبعضها تقدم و ف ا ة أ ب ي طالب واختلفوا في ا ل م د ة بينهما كما هي ا ل ع ا د ة في تعدد الروايات المجزوم به أ ن ه ا لم تقل عن عشرين يوما ولم تزد عن ث ل ا ث ة شهور يعني ما بين الشهر إ ل ى ا ل ث ل ا ث ة بين وفاتهما مات أ ب و طالب حصن النبي في الخارج وماتت خ د ي ج ة بنت خويلد سكن النبي وطمانينته في الداخل فسمى النبي صلى الله عليه وسلم م ذلك ل ا ا ع عام الحزن و إ ل ى ربط هذه ا ل ت س م ي ة ب و ف ا ة أ ب ي طالب إ ل ى ج م ع ة ق ا د م ة أ د ع و ه وانتم موقنون بالاجابه وقد انتهى الحديث بنا في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة عند و ف ا ة كل من عمه وزوجه والعم أ ب و طالب و ا ل ز و ج ة أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى خ د ي ج ة بنت خويلد وما كان لفقدهما من أ ث ر على النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ فقد النصير في الخارج وهو العم وفقد ا ل س ك ي ن ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة في الداخل وهي ا ل ز و ج ة مصداق قوله تعالى ومن آ ي ا ت ه أ ن خلق لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا لتسكنوا إ ل ي ه ا وجعل بينكم م و د ة ورحمه ة ونعم السكن كانت أم المؤمنين الأولى أول برسول السكن كانت المؤمنين من آمنت أم ا ل ل صلى وصدقت الله عليه وسلم وصدقت وهي أم بنيه جميعاً إلا إبراهيم من ماريا القبطية البنين جميعا إبراهيم ماريا وهي بنيه هي أم من أم إذن وهي أ م المؤمنين ا ل أ و ل ى وهي أ و ل من آ م ن ت ولمكانتها في قومها وثرائها كانت تدفع البلاء الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا إ ل ى جانب عمه وبفقدهما وفي خلال شهر واحد بعد الخروج من الشعب كان لهما ل أ ث ر على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أ ط ل ق على ذلك العام عام الحزن فسمي بعام الحزن ولعل البعض يستغرب أ ل ي ف ق د ز و ج ة وعم لم يدخل في الدين ع ل ا ن ي ة يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك العام بعام الحزن إ ن ه أ ك م ل الخلق على ا ل إ ط ل ا ق أ ي كمال تتصوره دون كمال الخالق سبحانه وتعالى وله الكمال المطلق أ م ا كمال المخلوقين ف أ ي كمال تتصوره فرسول الله صلى الله عليه وسلم متربع فوق ذ ر و ة سنام ق م ة ذلك الكمال فهو الكامل في كل صفاته صلى الله عليه وسلم ومن وأنه والود زوجة تزوج كامل الرحمة وأنه كامل المشاعر والود فلفقد زوجة عزيزة ما المدة الإنسانية أنه صفاته فلفقد عليها غيرها طيلة هذه طيلة عزيزة لقد ب ن ا بها وهو ابن خمس وعشرين وها هو ا ل آ ن في الخمسين من العمر لم ينكح عليها غيرها أ ب د ا وعمه الذي كفله يتيما ورعاه ووقف معه و و ق في ف وجه قريش و آ ث ر شظف العيش على العز والرخاء فدخل الشعب معه واستعد ب أ ن ينصره حتى إ ن لم يجد فبالذرى والكلاكر كما بيناها في جمعتنا ا ل م ا ض ي ة كيف لا يكون وفيا لفقد هؤلاء فسمي بعام الحزن ولقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح ما نالت مني قريش شيئا أ ك ر ه ه الا بعد و ف ا ة أ ب ي طالب وصدق أ ب و طالب إ ذ قال في حياته ولن يصلوا اليك بجمعهم أ ي ي ع ن ي قريش ولن يصلوا اليك بجمعهم حتى و س د في التراب دفينا فبعد أ ن دفن نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تشتهي ولعل قائل يقول أ ي ن عمر و أ ي ن ح م ز ة وهما من جند ا ل إ س ل ا م و أ ت ب ا ع النبي ف إ ن س ي ا س ة ا ل إ س ل ا م كانت في م ك ة عدم الرد على ا ل أ ذ ي ة بالانتصار قل أقيموا الصلاة و ك فما و ا أ ي ي د ك ف م كان النبي يالن لاحد ي م ان ك ا ا ل ن ب يرد يأذن ي لأحد أن يرد على ا ل أ ذ ي ة بمثلها حتى ولا على مستوى الدفاع عن النفس فلما اشتد ا ل إ ذ ا ء على أ ص ح ا ب ه أ م ر ه م ب ا ل ه ج ر ة هكذا س ن ة الله كانت في م ك ة ذلك لتكون ا ل ل ب ن ة ا ل أ و ل ى في بناء هذه ا ل أ م ة س ل ي م ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة لم يظهر في م ك ة نفاق على ا ل إ ط ل ا ق ولم يثبت أ ن مكيا كان منافقا من الذين أ س ل م و ا ولم يظهر النفاق إ ل ا في ا ل م د ي ن ة ذلك أ ن ه لو كان للمسلمين ق و ة و ن ص ر ة في م ك ة لدخل في ا ل إ س ل ا م الصادق وغير الصادق أ م ا و أ ن حتى الدفاع عن النفس ممنوع نتلقى ا ل أ ذ ي ة والضرب فليس لنا إ ل ا أ ن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فما الداعي ل إ ن س ا ن غير صادق وغير راغب في الله ورسوله أ ن يدخل هذا المعترك ا ل أ ذ ي ة وليس هنالك أ م ل عند العامه في الخروج من هذا ا ل م أ ز ق إ ذ ن لا يولج نفسه ويقحمها هذا المعترك الذي لا تكافؤ في كفتيه إ ل الا صادق ا إ ي م ن إلا صادق ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا فلم يسلم في م ك ة إ ل ا مؤمن صريح مؤمن خالص ا ل إ ي م ا ن و أ م ا عندما انتقل النبي إ ل ى دار ا ل ه ج ر ة ففي ا ل م د ي ن ة أ ص ب ح ت له ا ل ك ل م ة و ا ل ق و ة و أ ص ب ح الجهاد دخل الناس في الدين ر غ ب ة ورهبه اما ر غ ب ة فتشمل الحالتين ر غ ب ة في ا ل د ي ن و ر غ ب ة في الدنيا ف إ ن هنالك الغنائم ورهبه ة ر ب ة من ق و ة المسلمين والسيف غدا إ ذ ا ما كانت ا ل ك ل م ة ب أ ن يقتل غير المسلم فكان النفاق في ا ل م د ي ن ة أ م ا في م ك ة فلم يثبت ذلك على ا ل إ ط ل ا ق إ ذ ن بهؤلاء أ و بتلك ا ل ق ل ة كون النبي صلى الله عليه وسلم النوات ا ل أ و ل ى وحجر ا ل أ س ا س لصرح هذه ا ل أ م ة التي هي خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس فنالت قريش من رسول الله ما نالت ووجد أ ن ت ر ب ة م ك ة غير خ ص ب ة وقد وقف الحال على هذا المستوى آ م ن من آ م ن وجحد من جحد د فأراد د وسكنت المستوى وسلم الأمور مكة يحرك النبي أن من على عليه صلى الله هذا ي ج فجلس يتدبر أ م ر ه لعله يبحث عن أ ر ض أ خ ص ب ت ر ب ة من م ك ة لبذار ا ل إ ي م ا ن فتوجه بنظره تلقاء الطائف والطائف هي ا ل ق ر ي ة ا ل ث ا ن ي ة بعد أ م القرى في ذلك الزمن إ ذ قال قائلهم لرسول الله أ ل م ير ى الله غيرك الم يجد غيرك حتى يرسلك وينزل إ ل ي ك فهلا اختار رجلا من القريتين عظيم القريتين مكه والطائف فبعد مكه تاتي الطائف في عداد قرى الحجاز اما مكه فاسمها ام القرى فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنظره تلقاء الطائف فان فيها ثقيف وهي قبيله عظيمه تاتي في العدد و ا ل ع د ة قبل قريش الا ان لقريش المكانه بحكم انهم اهل الحرم فثقيف ومن حولها هوازن وان للنبي فيهم خؤوله ق د ي م ة فان ام هاشم بن عبد مناف من اهل الطائف فتوجه اليهم واصطحب معه مولاه ومتبناه فهو حتى الان يعرف ب زيد بن محمد ذلك زيد بن ح ا ر ث ة والذي س ن أ ت ي على قصته بالتفصيل في غير هذه ا ل خ ط ب ة عندما يتعلق ا ل أ م ر بحكم شرعي في ابطال حكم التبني وجواز التزوج من ز و ج ة الابن بالتبني و أ ن ندعهم ل آ ب ا ئ ه م ل أ ن ه أ ق ر ب للتقوى ف إ ن لم نعلم آ ب ا ئ ه م ف إ خ و ا ن ن ا في الدين نؤجل الحديث عن الحديث زيد كيف كان م و ل ا ثم متبنى ثم كيف بطل حكم التبني عندما ي أ ت ي الحديث عن زيد وزوجه زينب بنت جحش اما الان فنقول ذهب مع متبناه زيد بن ح ا ر ث ة فهو ب م ن ز ل ة الابن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه الى الطائف مشيا على الاقدام وخرج منها خ ف ي ة كي لا تعلم قريش بهذا التوجه فتحول دونه او تزيد في عداوتها فانه بعرف العرب والعشائر استنصار بقوم على قوم فخرج خثيه مشيا على الاقدام وبين م ك ة والطائف 120 كيلو ب ل غ ة العصر وطريق القوافل ا ل ق د ي م ة ولا اسفلت ولا سيارات يمشي في الوديان والتلال وعلى ا ل ح ج ا ر ة حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم وجاء الى اهل الطائف فعمد الى سادتهم فهكذا ش أ ن الناس دائما ان امورهم الى سادتهم فلو كلم العامه لرجعوا هم بانفسهم الى سادتهم فاختصر الزمن والوقت واتى ا ل س ا د ة م ب ا ش ر ة وهم ثلاث ا خ و ة ابناء عمرو يقال لهم عبد ياليل واخوه مسعود واخوه حبيب ثلاثه هم س ا د ة الطائف فجلس إ ل ى كبيرهم عبد ياليل وكان رجلا تحتكم إ ل ي ه الناس و ت س أ ل ه و إ ل ي ه ل ج أ و ا عندما ذكرنا تساقط الشهب والرمي بها ف أ خ ب ر ه م انظروا هل هي من النجوم الثوابت التي تعلم بها الطرق ف إ ن كان ذلك فهو زوال الدنيا و إ ن كانت من نجم لا تعرف ف إ ن ه حدث في الكون حدث هذا هو عبد ياليل جلس إ ل ي ه النبي صلى الله عليه وسلم و أ ه ل الطائف تعلم بخبر قريش وخبر نبيها وما جرى بينهم وبين محمد ف ل ي س على بعد بينهم وبينهم ع ل ا ق ة و ت ج ا ر ة و ل س ا د ة قريش أ م ث ا ل ع ت ب ة و ش ي ب ة وغيرهم بساتين بالطائف يذهبون فيها ل ل إ ص ط ي ا ف إ ذ ا م ش ت د الحر في الصيف لا يطيقون القعود في م ك ة فيذهبون إ ل ى الطائف ل أ ن ه ا جبل ومرتفع وفيها بساتين ومناخها يشبخ فلسطين يشبه مناخ فلسطين تماما حتى أ ن ثمارها كثمار فلسطين ي بين فحديثي إليكم الآن في هجرة الطائف في ن إذن هناك سنوات الآن السنة بهذا أهل وأهل هجرة فهم احتكاك الطائف البعثة الطائف العاشرة البعثة ا مكة على على علم ل مضى من وقد د عشر وعلى علم بموقف قريش من هذا الدين ومن دخل فيه ومن عارضه فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى عبد يا ل ي ل و إ خ و ت ه وعرض عليهم الدين وعرض نفسه و أ خ ب ر ه م بما لقي من قريش كان جواب ا ل ث ل ا ث ة كما يلي اما ا ل أ و ل ولا داعي أ ن نقول هذا قول فلان وفلان فهي على اختلاف عند رواه السير اما احدهم ولا نشك انه كبيرهم عبد ياليل هو القائل هلا خ ت ا ر الله غيرك هلا ن ز ل على رجل من القريتين عظيم وقال الثاني لئن كنت رسول الله حقا لامزقن استار ا ل ك ع ب ة يعني من ش د ة الاستبعاد وهم يعلمون ان ل ل ك ع ب ة ح ر م ة و أ ن ه عندما قصدها أ ب ر ه ه اشرم بسوء أ ه ل ك ه الله وجيشه عام الفيل فقال من ش د ة العناد والكفر إ ن كنت انت رسول أ ن ا بمزق اثار ا ل ك ع ب ة يعني لا أ ؤ م ن أ ن ك رسول وقال الثالث وكان أ ل ط ف ا ل ث ل ا ث ة ردا والله لا أ ر د عليك بشيء ل أ ن ك إ ن كنت رسولا ف أ ن ت أ ع ظ م خطرا من أ ن أ ر د عليك و إ ن لم تكن رسولا ف أ ن ت أ ه و ن من أ ن ز ل إ ل ي ك فلم يجد عند القوم خيرا فقام من عندهم وله رجاء واحد فقط هو أ ن تكتموا م ج ي ئ إ ل ي ك م عن قريش حتى لا تزيد في عداوتها قالوا لا حتى هذه لن تكون لك ف أ ر س ل و ا فارسا وهو عندهم قبل أ ن يخرج ليخبر قريش بمجيء محمد وزادوا على ذلك من كرم ا ل ض ي ا ف ة ب أ ن أ غ ر و ا به سفهاءهم وصبيانهم فجعلوهم يصفون له صفين على الطريق حتى إ ذ ا خرج من ديارهم أ خ ذ و ا يصيحون به ويسبونه ويقذفونه ب ا ل ح ج ا ر ة زف على مستواهم ف ا ل ض ي ا ف ة على قدر المطيف هكذا كانت ضيافتهم وكرم أ خ ل ا ق ه م ولما آ ذ ت ه ا ل ح ج ا ر ة صلى الله عليه وسلم وسال الدم من رجليه وليس معه إ ل ا زيد يتقي ا ل ح ج ا ر ة بجسده وهو يقول اتقوا الله أ ت ق ت ل و ن رجلا يقول ربي الله فشج زيد في جسده أ ك ث ر من شجا أي جرح يسيل جرح منه ل د م ا ء حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى حائط ع ت ب ة و أ خ ي ه ش ي ب ة ا بن ر ب ي ع ة قلنا أ ن س ا د ة قريش لهم بساتين في الطائف وعلى طريقها مكان الاصطياف أ و ى الى ذلك الحائط والحائط في ل غ ة العرب هو البستان الذي عليه جدار يحميه يقال له حائط ف أ و ى الى ذلك الحائط واستظل بظل ش ج ر ة ورفع طرفه إ ل ى السماء ودعا هنالك بدعاء قبل ان اذكر الدعاء انقل اليكم تعليق بعض العلماء يقولون انه لا سند لهذا الدعاء في كتب الحديث ولعله نعم ليس السند الذي يرجوه علماء الحديث ولكنه اشتهر عند جميع كتاب السير و ر أ ي ت الامام البخاري قد اورد رده جبريل أخرجه النبي بالحديث عليه الذي الشيخان على صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي ستسمعونه الآن ستسمعونه فما ا ا باب الدعاء عند باب ل يجعله قولك ب خ ر ي عند آ ي ن و ل ل السماء م فما ا ئ ك ة في ض ر و ر ة أ ن يوجد رد جبريل على النبي صلى ا ا ل د عليه ا ء إن م ك ن سبق ذ ا ن ز وسلم ل الإمام دعاء وأورده م في صحيحه في باب الجهاد وما لقي النبي من البلاء اذا سواء صح هذا الدعاء بسند ام لم يصح فنحن لا نقول انه من امور ا ل ع ق ي د ة بل نحن نسرد س ي ر ة ولعل في الدعاء ع ب ر ة يتعظ بها الدعاه اليوم رفع النبي صلى الله عليه وسلم طرفه الى السماء وقال مخاطبا ربه ذي الجلال والاكرام دعاء لا ضجر فيه ودعاء لا ح م ل ة فيه على أ ح د دعاء الفاظه لا تتنافى مع خلق المعصوم صلى الله عليه وسلم بل هو يعرض حاله على ربه مترجيا من الله أن ل ا يكون هذا الحال والبلاء فيه سبب عدم رضا من الله عليه و إ ل ي ك نص هذا الدعاء اللهم إ ل ي ك أ ش ك و ضعف قوتي و ق ل ة حيلتي وهواني على الناس يا أ ر ح م الراحمين أ ن ت رب المستضعفين و أ ن ت ربي إ ل ى من تكلني إ ل ى بعيد يتجهمني أ م إ ل ى عدو م ل ك ت ه أ م ر ي إ ن لم يكن بك علي غضب فلا أ ب ا ل ي إ ن لم يكن بك علي غضب هذا بيت القصيد في الدعاء فلا أ ب ا ل ي ولكن عافيتك أ و س ع لي أ ع و ذ بنور وجهك الذي أ ش ر ق ت له الظلمات وصلح عليه أ م ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة من أ ن تنزل بي غضبك أ و تحل علي سخطك لك ا ل ع ت ب ة حتى ترضى ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بك هذا دعاء النبي صلى الله عندما ل وسلم الذي ي زيد ه حفظه م ه فنقله لجموع المسلمين ن لجموع ع تم هذا الدعاء يؤيده أ ن ه هناك دعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بعد ا ل ه ج ر ة ويوم أ ح د إ ذ رجع إ ل ى داره صلى الله عليه وسلم قد نزف من الدماء ما جعله يضعف عن أ ن يرقى إ ل ى سفح الجبل وقد كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف ودخلت فيه حلقات المغفر وقد تسلم سيفه وهو يضرب وقد كان في احد ما كان مما س ن أ ت ي عليه بالتفصيل ف ت س أ ل ه ام المؤمنين ع ا ئ ش ة والحديث ايضا اخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن ع ا ئ ش ة احفظوا اين نحن عند الطائف بعد تمام الدعاء وهذه ن ق ل ة ل ن أ ت ي ب ص ح ة الدعاء وما كان ن ت ي ج ة الدعاء روى البخاري ومسلم كل بسنده عن ام المؤمنين ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل اتى عليك يوم اشد من يوم احد هذا يعني عندما رجع إ ل ى الدار فغسلوا عنه الدماء و أ خ ذ و ا عنه لامته اي سلاحه و أ خ ذ ت تواسيه وتضمض جراحه ت س أ ل ه هل أ ت ى عليك يوم أ ش د من هذا اليوم يا رسول الله فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم تقول ع ا ئ ش ة فقال لقد لقيت من قومك يعني لقيت كثيرا من ق وكان م لقد لقيت من قومك من و ك أ ش د ما لقيت منهم يوم ا ل ع ق ب ة يعني يوم ذهابه الى الطائس ل ع ن عند عودته يسميها يوم ا ع ق ب ة اذ وقف عند ا ل ع ق ب ة اذ عرضت نفسي على عبدي ا ل ي ل فلم يجبني الى ما اردت فانطلقت وانا مهموم على وجهي ومعنى انطلقت على وجهي اي ل ج ه ة وجهي التي ايممها وهي م ك ة فانطلقت مهموما على وجهي اي متجها الى ج ه ة التي اريد فانطلقت و أ ن ا مهموم على وجهي فلم أ س ت ف ق يعني ماصحيتش على حالي ولا ا ل ت ق ط أ ن ف ا س ي فلم أ س ت ف ق الا بقرن الثعالب وقرن الثعالب موضع هو ميقات أ ه ل نجد إ ذ ا أ ت و ا م ك ة للحج أ و ا ل ع م ر ة ويسمى ا ل آ ن بقرن المنازل ومعنى القرن في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ق ط ع ة من الجبل م ل ت ص ق ة بجبل كبير يقال له قرن ويسمى قديما قرن الثعالب وفي ا ل أ ي ا م ا ل ح ا ض ر ة قرن المنازل فلم أ س ت ف ق إ ل ا بقرن الثعالب فرفعت ر أ س ي ف إ ل ى أ ن ا ب س ح ا ب ة قد أ ض ل ت ن ي لماذا رفع ر أ س ه مشيرا إ ل ى الدعاء والتوجه إ ل ى السماء ف إ ن السماء ق ب ل ة الدعاء كما أ ن ا ل ك ع ب ة ق ب ل ة ا ل ص ل ا ة فرفعت رأسي ف إ ذ ا أ ن ا ب س ح ا ب ة قد أ ض ل ت ن ي فنظرت ف إ ذ ا فيها جبريل فناداني فقال يا محمد إ ن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ك عليك لك لك قومك لك يعني اللي اللي بيقول لك هل رجل من القريتين عظيم واللي بيقول ي سمع ع من شو ردوا قول قومك لك وما ردوا لا ما هل رجل ل برده قد وقد بعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم عليه ثم قال يا محمد ان الله قد استمع قول قومك لك وانا ملك الجبال وقد بعثني ربك اليك ل ت أ م ر ن ي بامرك فما شئت س أ ل ه ماذا تريد يعني شللي قررته انت دعوت ربك فاستجاب لك حتى وعند القائلين انه لم يدعو لسان الحال يغني عن المقال انت الان في ضيق فارقت الطائف ة ولم تدع فيها املا من خير وانت مقبل على م ك ة وتعلم ما ينتظرك فيها ع د ا و ة عمياء قبل أ ن تخرج إ ل ى الطائف كيف وقد استنصرت عليهم غيرهم إ ذ ا ف ا ل ع د ا و ة ا ل آ ن م ض ا ع ف ة ربك يعلم حالك ا ل آ ن دعا أ م لم يدعو قد أ ر س ل ن ي إ ل ي ك و أ ن ا ملك الجبال أ ي الموكل بالجبال ل ت أ م ر ن ي بما شئت فيهم فما شئت ماذا ر أ ي ك ا ل آ ن ماذا قررت ويعرض عليه حتى ي س ت أ ن س النبي أ ن ه لو كان أ م ر لا يعقل ُ سيفعله ملك الجبال نتمم الحديث قال ل ت أ م ر ن ي ب أ م ر ك فما شئت إ ن شئت أ ن أ ط ب ق عليهم ا ل أ خ ش ب ي ن فعلت ا ل أ خ ش ب ي ن هم الجبلان المحيطان ب م ك ة أ ع ن ي الحرم ووادي م ك ة الذي عندها فهي و ا ق ع ة في واد بين جبلين والجبل إ ذ ا كان عظيما كبيرا محيطا ب ا ل ق ر ي ة يسمى أ خ ش ب عند العرب فقال إ ن شئت أ ن أ ط ب ق عليهم ا ل أ خ ش ب ي ن يعني الجبلين فلا تتوقع أ ن ترى عدوا ب م ك ة فعلت إ ذ ا و إ ن أ ر د ت غير ذلك أ ي ض ا فعلنا أ ي نصر أ و أي م ع و ن ة تريدها نحن على استعداد الملك لم ي أ ت ي ف ز ع ة من نفسه قال الله على لسان ا ل م ل ا ئ ك ة إ ذ انحبس الوحي عن النبي زمنا وما نتنزل إ ل ا ب أ م ر ربك ا ل م ل ا ئ ك ة جند منضبطون ليس عندهم فوضى ولا مظاهرات ما نزل جبريل ومعه ملك الجبال إ ل ا وقد صدرت ا ل إ ر ا د ة ا ل ر ب ا ن ي ة لا إرادة بشرية الإرادة بان ش ر ي ة ل إ انصروا عبدي محمدا نفذوا له ما يريد فملك الجبال يعرض عليه أ ن يطبق الجبلين على أ ه ل م ك ة من أ ع د ا ئ ه ماذا تتوقع من رسول بشر الدماء تسيل من رجليه وهو في هذه ا ل ح ا ل ة ماذا تنتظرون أ ن يكون موقف أ ي بشر بالغ ما بلغ من ا ل أ خ ل ا ق على ا ل أ ق ل إ ن لم يرد هلاكهم يطلب ت أ م ي ن حمايته منهم ولكن ماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا أ خ ي يعني ما تسويش شي رجاء لا بل أ ر ج و أ ن يخرج الله من أ ص ل ا ب ه م من يعبده وحده لا يشرك به شيئا فقال جبريل مداخلا صدق من سماك الرؤوف الرحيم و ا ت م ه ا ل ت و ب ة لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف ا ل رحيم فخلع عليه اسمين من اسمائه الحسنى فالرؤوف والرحيم من اسماء الله تبارك وتعالى وقد خلعها ك ر ا م ة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعد لله اسما وفي صفة لله رسول الله اسما صدق من سماك الرؤوف الرحيم وجلس النبي ليستريح ويتدبر أ م ر ه إ ي ر ا د هذا الحديث في البخاري ومسلم أ ي ض ا و أ ن البخاري جعله ثباب الدعاء مؤكد على أ ن نزلهما كان بعد د ع الدعاء ء ج س وسلم النبي الله صلى عليه ل ي ت ب طلب ر أمره من الله وقد ز وجل و ب س ط ة الملائكة ألا قومه يصنع في ي ش إ ذ ا هو يريد أ ن ي أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب ا ل ب ش ر ي ة ا ل م م ك ن ة حتى لا تتدخل يد السماء ل أ ن ه ا إ ن تدخلت بغضب على كفار لا ترحم لا تبقي ولا تذر فخشي النبي إ ن دعا على قومه أ ن يهلكهم الله إ ن كان قد فقد ا ل أ م ل منهم فهو يرجو من ذرياتهم و ا ل أ ج ي ا ل ا ل آ ت ي ة من بعدهم أ ن يخرج منهم مؤمن يعبد الله لا يشرك به شيئا و إ ن ك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم فسمي الرؤوف الرحيم وكان صاحب الخلق العظيم جلس ليستريح وكان في البستان عتب و أ خ ا ه ش ي ب ة ا ب ن ربيعه فلما ر أ ى حاله ولا ي ع ل م ما جرى بينه وبين ربه فالحديث بينه وبين ا ل م ل ا ئ ك ة لا يطلع عليه غيره رقى له ل أ ن ه م ا يجتمعان معه بالنسب فكل قريش جدها واحد رقى له فهما من بني عبد شمس ف أ ر س ل غلاما عندهما يقال له ع د ا س نصراني الدين ف أ ر س ل له ع د ا س ا بقطف عنب على طبق فوضعه بين يديه وقال كل فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده الى العنب وقال عند اول حبه بسم الله لانه يريد ان ي أ ك ل فهو يسمي اسم الله فنظر عباس دهشا وقال بسم الله اهل هذه الارض لا يقولونها فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ر أ س ه اليه و قال من اي البلاد انت وما دينك قال انا نصراني من نينوى نينوى ق ر ي ة من قرى الموصل على شاطئ د ج ل ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما ق ر ي ة الرجل الصالح يونس بن م ت ة فقال ع د ا س وما علمك بيونس بن م ت ة والله لقد خرجت منها منذ سنوات وما فيها ع ش ر ة يعرفون يونس ابن متى وانت خبره و في بلد اميين وامي وما علمك بيونس ا بن متى فقال ذاك اخي كان نبي وانا نبي مثله وقد اخبرني الله عز وجل بخبره وتلا عليه من ا ل ق ر آ ن ما فيه خبر يونس ا بن متى إ ذ ركب في ا ل س ف ي ن ة و إ ذ أ ل ق و ه في اليم و إ ذ ابتلعه الحوت إ ل ى آ خ ر ق ص ة يونس وكان عداس يسمع ويدمع يسمع ا ل ق ر ا ء ة وعيناه تذرفان حتى إ ذ ا علم ح ق ي ق ة ق ص ة يونس كما رواها هو وكما يعلمها من أ ه ل الكتاب يتلوها عليه النبي بحق قام فقبل ر أ س ه ويديه ورجليه وقال أ ش ه د أ ن ك رسول الله وذهل ع ت ب ة و ش ي ب ة غلامهما النصراني يقبل ر أ س محمد ورجليه فقال أ ح د ه م ا ل ل آ خ ر لقد أ ف س د علينا محمد غلامنا فرجع ع د س فقال له ع ت ب ة ويحك يا ع د س وويحك ك ل م ة عند العرب للتعجب لا يقصد بها الذم والتجريح قال ويحك يا ويحك رأيناك ت قال ب ل ورجليه رأسه م ه ذ ا أ ر س ل ن ا قال ك تعلم يا سيدي ب أ ن هذا الرجل خير أهل الأرض. خير اهل ل أ أ ر خير ض ا ل أ ر ض نعم صاحب الكتاب علم أ ن ه خير أ ه ل ا ل أ ر ض ولكن قومه الذين كانوا ي ع ر ف و ن بالصادق ا ل أ م ي ن ما عرفوا أ ن ه خير أ ه ل ا ل أ ر ض لذلك قيل لا ك ر ا م ة لنبي في قومه قال ت ع ل م يا سيدي أ ن هذا الرجل خير أ ه ل ا ل أ ر ض قال وما أ د ر ا ك قال لقد أ خ ب ر ن ي بشيء لا يعلمه إ ل ا نبي وذكر لهما ا ل ق ص ة فقال له لا يغرنك ولا يسحرك فدينك خير من دينه ومضت ا ل أ ي ا م وقد أ س ل م ع د ا س من تلك ا ل ل ح ظ ة ولكنه لم يمارس نشاطا في ا ل إ س ل ا م بحكم رقه وان النبي لم يدعه لشيء وعندما جاء يوم بدر قفزة لنأتي بالدليل واخذ ل ش ه ا عندما جاء د بدر يوم و ع ت ب ة وشيب ة يستعدان للخروج الى بدر و ط ل ب من عداس ان يصحبهما لانه الخادم يقوم على شؤونهما فقال عداس ل ع ت ب ة يا سيدي اتخرجان لحرب ذلك الرجل الذي ر أ ي ت في حائطكم يوما قال نعم قال والله لا تقوم لحربه الجبال ولو قاتلته الجبال لهدها انصحكما يا سيدي الا تخرجا فزجراه واخراه فلم يخرج وخرجا فقتلا لان ا ر ا د ة الله كانت تقضي ان يكونا و ل صريعين على ارض بدر في ا ل م ب ا ر ز ة ع ت ب ة و ش ي ب ة والوليد بن ع ت ب ة معهم ذلك أ ن الكفر عناد والعناد أ ص ل الكفر نعود إ ل ى حائط ع ت ب ة انصرف عداس ل ش أ ن ه و أ ك ل النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم له من ع ن ب ثم واصل طريقه إ ل ى م ك ة حتى إ ذ ا كان بموقع يقال له ن خ ل ة جلس يتدبر أ م ر ه كيف يدخل وبات ليلته هناك فقام يصلي وقام يصلي الليل ل أ ن ه ا لم تكن قد فرضت عليه ا ل ص ل ا ة بعد فهو يصلي ن ا ف ل ة ركعتان ي ق ر أ بهما ما شاء من ا ل ق ر آ ن وبينما هو قائم يرتل ا ل ق ر آ ن كما أ ن ز ل ه عليه ربه بترتيل ي أ خ ذ بالقلوب إ ذ سمع جني هذه ا ل ق ر ا ء ة فنادى رهطا من الجن وقد ساقهم الله إ ل ي ه فاستمعوا فسمعوا ا ل ق ر آ ن فجبر ا ماذا قال الله ن شأنهم ظ ر في ف كسر النبي صلى الله عليه وسلم ب إ ي م ا ن الجن بدل ا ل إ ن س فقال في س و ر ة ا ل أ ح ق ا ف و إ ذ صرفنا إ ل ي ك نفرا من الجن إ ذ ن من الذي صرفهم إ ل ى النبي أ ي أ ت ى بهم الله ليس ص د ف ة و إ ذ صرفنا إ ل ي ك نفرا من الجن يستمعون ا ل ق ر آ ن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 ومن لا يجب داعي الله أي الذي لا يستجيب ومن لا يجب داعي لا لا الله ومن فليس بمعجز في ا ل أ ر ض وليس له من دونه أ و ل ي ا ء أ و ل ئ ك في ضلال مبين كان الرهط ت س ع ة فانطلقوا إ ل ى قومهم فدعوهم إ ل ى ا ل إ س ل ا م ف أ س ل م و ا وكانوا من أ ت ب ا ع سيدنا موسى عليه السلام أ ي من اليهود فلما اسلموا و آ م ن و ا انطلقوا الى قومهم ورجعوا فيما بعد بوفد يمثل الجن من قومهم ا ل كانوا اثني عشر الفا والى تتمه الحديث واما ما جبر الله به قلب النبي بعد الطائف اعظم من ايمان ا ث ن ل ف جني لا يتسع له المقام سنعرض له في جمعتنا القادمه ادعوه وانتم موقنون بالاجابه ن ت ه ى بنا الحديث هنا و ا ل آ ن نترك عالم الجن لنعود إ ل ى م ك ة بات تلك الليله صلى الله عليه وسلم في بطن ن خ ل ة وهو يتفكر كيف يدخل على م ك ة وقد بلغهم أ ن ه أ ت ى الطائف ة مستنصرا ب أ ه ل ه ا وهداه تفكيره صلى الله عليه وسلم كما أ ج م ع كتاب السير ان يرسل الى رجل من بني عمومته من ولد عبد مناف له مكانته في قريش و ا ح ت ر ا م ي أ ت ي بعد ابي طالب الذي توفاه الله فارسل الى ذلك الرجل المسمى مطعم بن عدي ا بن نوفل ا بن عبد مناف وكان له من البنين س ت ة قد بلغوا مبلغ الرجال ولهم مكانتهم في قريش ف أ ر س ل إ ل ي ه أ ن ي داخل إ ل ى م ك ة في جوارك ولعل البعض يستغرب ورود مثل هذه ا ل ر و ا ي ة في كتب ا ل س ي ر ة وترجيحها على من نفاها كيف لرسول الله أ ن يدخل في جوار مخلوق وليس مسلم ذلك كما أ ش ر ن ا أ ك ث ر من م ر ة ل أ ن ه مشرع و ق د و ة لمن بعده من المسلمين و إ ل ا لكان هو أ و ل ى ب أ ن يهاجر علنا متحديا ا ل م ل أ من قريش قبل عمر بن الخطاب عمر ليس ق د و ة للمسلمين فتحديه قريش وكونه يتحدى هذه الصعاب ونتائجها قائلا لهم إ ن ي مهاجر فمن أ ر ا د أ ن ي س ك ل أ م ه أ و ت س ك ل ه أ م ه أ و ييتمه أ و ل ا د ه أ و ترمله زوجه فليتبعني إ ل ى بطن هذا الوادي لا يعني أ ن ه كان أ ج ر أ و أ ش ج ع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عنده التوكل ا ل أ ك ب ر بل التوكل المطلق كان عند نبينا و ق م ة ا ل ر ج و ل ة و ا ل ش ج ا ع ة في نبينا إ ذ كانوا إ ذ ا حمي الوطيس لاذوا ب أ ك ت ا ف ه في الحرب صلى الله عليه وسلم ولكنه المشرع القدوة المشرع فهو الذي نقتدي به و ن أ خ ذ عنه الدين بعد ا ل ق ر آ ن الكريم فهو ثاني مصدر من مصادر التشريع عندنا فلو كانت هجرته بهذه ا ل ص و ر ة لظن الناس أ ن ه لا يجوز أ ن يهاجروا خفيه متوكلين على الله معتمدين على إ ي م ا ن ه م و أ ن يتحدوا الكفر بالغا ما كانت النتائج و ل أ ن ه ا ل ق د و ة والكل لا يحتمل ذلك هاجر سرا وكذلك هذا الموقف ليس كل الناس يستطيع أ ن يتحدى هذه النتائج و هذه ا ل أ ه و ا ل ف أ ر س ل إ ل ى ابن عم له و إ ن كان على غير ا ل إ س ل ا م وهل فاتنا أ ن أ ب ا طالب لم يعلن إ س ل ا م ه و كان غير مسلم و كان النبي في حمايته ف أ ر س ل لابن عم له هو المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف وقال إ ن ي داخل في جوارك حتى إ ذ ا اضطر مسلم أ و د ا ع ي ة يوم من ا ل أ ي ا م أ ن يكون في جوار أ و عهد كافر حتى يبلغ م أ م ن ا لا يضيره ذلك وليس قادح في إ ي م ا ن ه فدخل النبي ورحب المطعم بهذا الجوار وعلم أ ن ه وجب عليه أ ن ي أ خ ذ مكان أ ب ي طالب اليوم ف أ م ر بنيه ا ل س ت ة ان يلبسوا سلاحهم وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم خارج م ك ة وكان بنوه ست كما اشرنا فامرهم ان يكون اثنان عن يمين النبي واثنان عن شماله واثنان خلفه وساره امام الجميع حتى اتوا البيت ليطوف النبي صلى الله عليه وسلم ب ا ل ك ع ب ة امنا مطمئنا لا يتعرض الى اذى احد ولما رأته قريش جنونها ج ن فقام ابو سفيان وقال لمطعم اتابع ام مجير يا مطعم قال بل ا مجير يعني اتابع ا س ل م ت فانت من رجال محمد ام مجير لانه ابن عمك و ع ص ر ت ك قال بل ا مجير قال ا ذ ا لا تخفر ذمتك فقد اجرنا من اجرت ف ا ن ت ش ر حول ا ل ك ع ب ة كل يده على قائم سيفه متنكبا قوسه ع ي ويؤيد ن ه م ك ا ل ل و يرقبون حركات قريش حتى استلم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف سبعا طواف س استلم قريش النبي عليه ركعتين في عندما قام إبراهيم ثم انفتل إلى داره لا يعرض قريش حركات الركنة ركع منصرفا داره الوافق مقام سبعا المطمئن المتمكن عند انفتل من حتى أحد الله المصلى لا صلى إلى ثم ثم له هذا المعنى أ ن ه قد وقع حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بعد أ ن أ ح ص ي ا ل أ س ر ى وبعد أ ن جمعت الغنائم قال النبي م ق ا ل ة وردت في الصحاح قال لو كان م ط ع م وقد مات مطعم قبل م ع ر ك ة بدر قال لو كان المطعم بن ع د ي حيا ثم كلمني في هؤلاء ا ل ن ت ن ا ل أ ع ت ق ت ه م له أ ي ل أ ط ل ق ت ه م مقابل تلك اليد التي كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم الطائف رجع النبي إ ل ى داره آ م ن ا مطمئنا يعبد ربه ويتفكر في هذه ا ل ر ح ل ة وما ال إ ل ي ه ا وكانت ا ل ن ت ي ج ة و ا ل م ك ر م ة وثمره هذه ا ل ر ح ل ة كما قلنا لم تفتح لها قلوب اهل الطائف ولكن الله أ ر ا د أ ن يعوض النبي عن ذلك و أ ن يكافئ النبي على مكارم أ خ ل ا ق ه فما مضت إ ل ا ليال ثلاث على أ ر ج ح الروايات أ ت ا ه جبريل عليه السلام وقال له يا محمد قم فاستعد ف إ ن رب السماوات يدعوك لزيارته الله الله رب السماوات يدعوك لزيارته توقعوا لو أ ن واحدا منكم على أ ي مذهب كان أ ن ا أ ت ح د ى وجاءته ب ط ا ق ة ز ي ا ر ة ب د ع و ة من ملك البلاد لا ينام تلك ا ل ل ي ل ة و أ ن ت ستقابل مخلوقا مثلك لا ينفع ولا يضر إ ل ا ب إ ذ ن من الله عز وجل لا تنام تلك ا ل ل ي ل ة فكيف برسول الله يدعوه رب السماوات و ا ل أ ر ض ملك الملوك رب العالمين يدعوني لزيارته نعم ولهذه ا ل ز ي ا ر ة معاني جمه علم الناس بعضها ورقت عن مفاهيمهم جلها لماذا يدعو الله النبي لزيارته وهو قريب منه حيث كان وهو معه أ ي ن م ا كان كما يليق بجماله وكماله سبحانه وتعالى ولكن ما معنى هذه ا ل د ع و ة و ا ل ز ي ا ر ة ظن الناس أ ن ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن طلبوا منه المعجزات فرد الله عليه بعدم اتيانه بها حتى إ ن كفروا بها يجب أ ن يمسهم العذاب ولقد عرضنا إ ل ى ذلك بالتفصيل باستثناء ح ا د ث ة شق القمر ولكن عندما طلبوا منه آ ي ا ت و آ ي ا ت رد عليهم بقوله قل سبحان ربي هل كنت إ ل ا بشرا ل رسولا فلم ت أ ت ي ا ل آ ي ا ت حسب مطلبهم ل أ ن ه م هم الذين طلبوها ف إ ن كفروا بها حقت عليهم ك ل م ة العذاب أ م ا ا ل آ ن أ ر ا د الله أ ن يعزز جانب النبي وحتى يكون لنا درس إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ل أ ن الله عالم أ ن ه سيكون بين ظهرانين متمسلمين ومستشرقين وخبثاء ودساسين يحاولون ان ينخروا ا ل ع ق ي د ة من داخل ا ل ا م ة س ي أ ت و ا لهم بمؤلفات يوما ع ب ق ر ي ة محمد ب ط و ل ة محمد محمد القائد محمد المفكر ويغيب عن اذهان هذه ا ل ا م ة محمد النبي محمد الرسول فيعزلونهم عن نبوته ورسالته ويجعلونهم يعيشون فيما يسمى عبقريته ا ل ع ب ق ر ي ة ص ف ة ج ز ئ ي ة وهي أ د ن ى الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم ل أ ن ه فوق العبقريات كلها رسول الله محمد النبي قبل أ ن يكون عبقري قبل أ ن يكون بطل قبل أ ن يكون قائد ف نقول النبي القائد النبي العبقري النبي الرسول إ ن ه ا ا ل ن ب و ة و ا ل ن ب و ة لها آ ي ا ت فلو جردت ح ي ا ة النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذه ا ل ح ا د ث ة التي سنعرض لها اليوم ل أ ش ك ل على الناس أ م ر ا معجزات وظنوا أ ن النبي في معزل عن خوارق العوائد رد الله على قومه أ ن ه لم يؤتهم آ ي ا ت طلبوها ولكن خذ آ ي ة لم تخطر لهم على بال أ م ا أ ن ينبع لهم ماء فقد جاء فيما بعد تطيب قلوب للمؤمنين إ ن كانت آ ي ة موسى عليه السلام أ ن يضرب الحجر بعصاه فتنبثق منه اثنتا عشر عينا أ م ر و إ ن كان فيه خرف ع ا د ة إ ل ا أ ن ه ليس بالمعجز الغريب فالطبيعي أ ن ينبع الماء من ا ل أ ر ض ومن الحجر وجل الينابيع تنبع من الصخر أ م ا أ ن ينبع الماء من يد آ د م ي من بين لحم ودم فتكون أ ر ب ع عيون يشرب منها جيش تبوك جيش العسر كله وقد نيف على اثني عشر الفا هذه هي ا ل م ع ج ز ة ودون أ ن يطلبها ا ل ص ح ا ب ة تكريما لنبيهم و ت ط ي ب ا لقلوبهم أ ن ينبع الماء من الحجر هذا طبيعته و إ ن كان ب أ م ر موسى ولكن أ ن ينبع الماء من بين أ ص ا د ع آ د م ي أ ر ب ع ة عيون تفيض حتى يشرب عشرون أ ل ف هذا أ م ر غير عادي ولكن الله تجلى لنبيه بهذه ا ل د ع و ة لهذه المعاني دون أن ي ط ل ب ه ان و و د أن يطلبها قومه هذا وجه من أ و ج ه ه ا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 عند جنبه له جناحان يحفز بهما اي يستعين فيهما على ا ل س ر ع ة يضع حافره عند منتهى طرفه الى اين يصل بصره يضع حافره عنده يعني ما يسابق سرعة الصوت والضوء في ايامكم له بالبراق فركبه صلى الله عليه سرعة ما وسلم ثم الصوت والضوء بالبراق الله سار به البراق فركبه به له صلى جئ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 والرجل إ ذ ا سافر أ و خرج من أ و ل الليل يقولون أ د ل ج و إ ذ ا سافر بعد منتصف الليل يقولون سرى فالسريان لا يكون الا بعد منتصف الليل وقال تعالى ليلا بلفظه التنكير المنكره ولم يقل ب ل ي ل ة أو ب او ل ل ل ي أ بالليل إ ش ا ر ة إ ل ى أ ن ه جزء من الليل جزء يسير وليس الليل كله هكذا قال أصحاب اللغة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 ولم يكن قد عرض نفسه على القبائل فاسلم الناس في يوم ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل أ و الثاني لم يكن هناك كثير